الدی نواون اہتیم انہل اود نئی کم مولی وزورا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 124. والله بما تعملون خبير 125. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 126. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله 118. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 119. إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات 118. وللكافرين عذاب مهين 119. يوم يبعثهم الله بِمَا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه كُلِّ على كل شيء شهيد.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 ولا ادیلا اکثر اہم این موسم ان کل شلیم الر عواسم می اُدو نی موہتنا جوں نیلونی واس و اِدا جا ائی عی معلم یو ہائی کبھی لو او لو نی اوسیم لو لو ادیب بھی مول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُ اللهَّه الذي إلَيْهِ تُحشَرون إِ مَنَّْ جُامِنَ الشَّيطان لَحْزونَ الذيينَ آمَنُوا وَلَسَ بِضَِّهِمْ شَيئًا إِلَّا بِإِذنِ اللَّ وَلَى اللهَّهِ فَلَّةَ وَكَّلِمُؤْمِنون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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 119. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين 110. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 129. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 111. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين 112. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويدون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولا كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم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 118. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 119. بسم الله الرحمن الرحيم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 مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا فاعتبروا يا اولي الابصار وَلَوْ لَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقُ قِيلَاهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الفاسقين.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 علاسولی خورا فلی اللہی علی رسولی ولی دل قربا مل مسا کیسل کن دولت بینل اونی کم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 میں کاشنفسی فلا ہوں المفلوندین جا میں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 لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون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 بصم شدید تحسب جمی او الوب شتا لال ہوں کلون کمسلین قبل ہیم قریب بال امرحم عدا بن علیم کم فلی شیتا نیل لفر کا خافلہ حربلہ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 لاح فبیمتا ملون ولا تک نوکین نولہ ہُو الف سہلا کلف ش لاست اصاب ناری و اصابل ج 118. أصحاب الجنة هم الفائزون 119. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 117. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 118. سبحان الله عما يشركون 119. هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ائی یوحل نولا تتو لا تتخذوا ادو اکم اؤلیا اتو کو بل مدتی وقد كفروا فرو وقد ک فرو بین جلح رکھ مینو بلب تم خرج تم جیہد فی سب ٹیگا امر باٹی تو سون ال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 إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ہسمین نَبَرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ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 إلَّا قَوْلَ إبْبراهِيمَ لِأَبيِيهِلَ أَسَْغفَِّ لََ وَمَا أَمِكُ لَكَ مِنَ اللهَّهِ مِ شيءَي رَبناَا عَلَكَ تَوكلناَا وَإِلَكَ أَنَ بنَاوَ إِلَكَ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 12. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا 13. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا وَلَا تُمسِكُ بِعِصَ مِكَوافِرِ وَسْأل م اءن فَقُتُم وَسْألُ مَا أَ فَقُ ذَالِكُم حُكمُ اللهَّهِ يَحكُم بَينَكُم وَلَّهُ عَليمٌ حكيم.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 وَلَا يَأتينَ بِبُتَان يَفْتَرينَهُ بَيْنَ أَدهِ وَأَْجُلِهِ وَلَا يَعْصينكَ فِي مَْرُوفٍِ فَبَا يَحْهُ وَستَغْفِ لَهُ اللهَّ إِ اللهَّهَ غَفُور رحيم. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم اللہ الرحمن الرحیم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 تُؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنبا تجري من تحتها طيبة في جنات ذلك الفوز العظيم ہلین تحبونها نصر من الله وفتح قريب ابشریل منی یا اوہل دین امنو کار اللہ قَالَ کال ی سب نو مر مل ہواری من ساری کا لو نارلہ ف من آئفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم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 12. والله ذو الفضل العظيم 13. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 14. مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله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 ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإن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 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوَنٍ فَاضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا لا الرازقين خیراضین بسرحمرحیم ادا جا إِذَا فیخن کالو ن شہدو نل رسو ل 119. والله يعلم إنك لرسوله 110. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 111. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله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 يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن اموالا الله ومن يفعل ذلك اک هم خا شرون ویک مارزک نیم 119. قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق مِنَ من الصالحين 110. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر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 ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْبَلَا وَرَبّ لَ تُبَعثَّ سَُّ لَتُ نَََّّ بِمَا مِلتُم وَذَلِكَ على اللهَّه يَس فَآمِنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِِهِ وَُّور الَّذِي أَ زَلنَا وَلَّهُ بِمَا تَعمَلونَ خَبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاض ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار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 129. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وَأَطِعْ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 118. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 119. إنما أموالكم وأولادكم فتنة 118. والله عنده أجر عظيم 119. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها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 فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 منگ قدر فلی مع آتا ہل لا کلف اللہ نفسن آتاح سجان اللہ باد اسری اسری وک ائیم 117. قرية عتت عن رَبِّهَا ربها ورسله حِسَابًا حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا 118. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 رسُلََْلُ عَلَكُم آياتاتِ اللهِمُ بَاتِ ل يُخْرِرجَ الذينَ آمنوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ مِنَ الظّلُماتاتِ إلى النُور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 اللہ خل قبا سم وا على ارب مسلح امربین ہولی الملہ الش کدی روح پدا پبلش بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة ایمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكیم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 اثار بھو پلک کئی دلو ازواجن خیرم مُسْلِمَاتٍ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات صئیبات اب یا ایها الذین آمنوا قو انفسكم واہلیكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکہ علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ نورهم يسعى بين ایديهم وبایمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر یا ایهانا 119. وَالنَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ 110. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 124. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين 125. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون